بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد غربت شمس السنة الأربعين للهجرة وطلعت للسنة الواحدة والأربعين نسأل الله العلي القدير أن يكون هذا العام عام الفتوحات وقد بدت تباشيرها والله خير الناصرين إخوة الإيمان والعقيدة لقد آن أن نبشر المؤمنين والكافرين معا فمن ساحة العز والكرامة نبشر المؤمنين بالفتوح ونبشر الكافرين بهزيمة الأمريكان وأعوانهم فقد غلبتم أيها المؤمنون وحراسكم الطالبان والمجاهدون وقد غلبتم أيها الكافرون وحراسكم الظلمة والمفسدون أيها الأمريكان يا عباد الخشب المثلث خبتم وخسرتم فبورك لكم في هذه الهزيمة النكراء لتعقبها الهزائم الأخرى بإذن الله وستنكسرون أكثر وأكثر وأدها وأمر إن شاء الله تعالى لنصيحة لكم يا كفار أمريكا وأوروبا من سويداء قلبي لو أردتم أن يسلم لكم العالم فأسلموا لرب العالمين كما أسلم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائلا أسلمت لله رب العالمين فقولوا لا إله إلا الله تفلحوا وقولوا محمد رسول الله تنجحوا وتوبوا إلى الله بعد هذا الظلم والتجبر والتعسف والقصف إلى آخر ما أجرمتم على الإنسانية فهذه فرصة لكم ولعلها لا تتكرر إخوة الإيمان والعقيدة هيا نشكر لله ساجدين ونشكر لعباد الله المجاهدين وعلى رأسهم شيخنا أمير المؤمنين مولانا وسيدنا هبة الله أخ زاد حفظه الله تعالى وشيخنا وحبيبنا الشيخ أيمن الضواهر حفظه الله على حسن مساعيهم وقيامهم بالقيادة والريادة وقد كانوا خير خلف لخير سلف ولا يزالون على المنهج المستقيم وأعانهم الله اللهم ارحمي الشهداء والقادة السادة الذين سبقونا بالإيمان وعلى رأسهم أمير القرن الخامس عشر للأمة الإسلامية جمعاء رجل العصر أمير المؤمنين الملا محمد عمر المجاهد والبطل المغوار داهية العصر أمير المؤمنين الملأ أخطر محمد منصور ومحسن الأمة وأسد الإسلام وحبيب الأمة ومحبوبها الشيخ أسامة بن لادن رحمة الله على الجميع فقد بلغتم الأمانة وأديتم حقها وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فبشرى لكم أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها ولا تنسوا الفضل بينكم والدعاء الخالص لمزيد التقدم والتطورات في مجالات العلم والجهاد اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمرتدين وأذل الطواغيت والمفسدين واجعل هزيمة الأمريكان عبرة للمعتبرين وبارك لنا يا رب في الجهاد والمجاهدين فأكثر عددنا وعددنا لتكون مقاومتنا الإسلامية عالمية يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته